وقال حدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنه فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنا يوم النح ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء هذه قضية يا إخواني. وإن كان سياقها للحج والعمرة ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء معها بقضية خطيرة جدا تتعلق بالعقائد وبالقرب إلى الله سبحانه وتعالى يقول مالك رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من نذر بدنا ومن نذر جزورا بدنة أو بقرة انظروا التعبير من ابن عمر من نذر بدنة البدنة نوعها من ايش من الخير ولا من البقر ولا من الغنم من الابل من نذر جزورا الجزور من اي نوع من البقر ولا من الغنم ايضا من اذا البدنه الجزور كلاهما يصدق على جنس الابل والبدن تصدق على الناقة والجمل والجزور يصدق على الناقة والجمل من أكل لحم الجزور فلا توض يشمل البدن الناقة والجمل ولا لا أنا توض من لحم الإبل قال بلى إذن هنا اصطلاح شرعي واصطلاح لغوي فاللغة لا تفرق بين بدنة وجزور في المسمى اسم جنس ولكن الشرع باصطلاحه يفرق بينهما كما ان الشرع قد فرق في كلمة الصلاة وضع اللغة واعتبار الحقائق اربعه اقسام حقيقة لغوية حقيقة عرفية عامة عرفية خاصة حقيقة شرعية والحقائق اللغوية هي بقاء الحقاء الالفاظ على مدلولاتها والحقائق الشرعية نقل الحقيقة اللغوية الى الصلاح الشرع والحقيقة العرفية ما تعارف عليه اهل اللغة فالحقيقة اللغوية سماء كل ما علك فهو سماء الحقيقة اللغوية دعاء صيام زكاه الدعاء هو سؤال المولى سبحانه وتعالى ايا كنت وعلى اي حالة كان اما الصلاة فهي في عرف الشرع نقلت من مجرد الدعاء الى حالة خاصة بقراءة وركوع وسجود وشروط استقبال وطهارة الزكاة النماء والطهارة نقلها الشرع الى جزء من المال ينمي المال وصاحبه الصيام امساك مطلق امساك خيل صيام وخيل غير صائمة واخرى تحت العجاج تعلق اللجمة وأن الصيام نقله إلى امساك في زمن معين عن شيء مخصوص وهكذا الحج لغة القصد إلى معظم والشرع القصد إلى خصوص البيت الحرام فهنا اصطلاح الشرع جعل كلمه بدنه خاصة بما يساق إلى البيت في حج أو عمره أي كلمة بدنه تخصصت بتخصيص الشرع إياها فيما يساق في مناسك الحج والعمرة وكلمة جزور مطلق ما يذبح أو ينحر من أجل اللحم فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في القضية الأولى من نذر بدنه أي في عمرة أو في حج فليقلدها نعليني لأن التقليد من شعائر الإيش؟ من شعائر الحج من شعائر المناسك والهدي والقلائد فهنا يقول من نذر أولا قضية النذر هو تعامل مع الله مشروط وكره العلماء ذلك تقول لله علي نذر إن شاء الله لي ولدي أن أذبحك فبزم شفاه قال من دابش يعني ايش معاملة مبايعة ما تطلب ربك سبحانه وتعالى من فضله وتتقرب أنت إلى الله من عندك مطلقا يبقى أجمل ما يقول اعطيني واعطيك لا هو غني عنك ما هو شافي لك ولد ما هو عايز حاجة ما هو في غنى عن تذبح له إذن قالوا إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل لو ما مرض ولده واحتاج الى ان يلجأ الى الله ليشفيه ما هو ذابح فجاب الله المرض للولد من اجل ان يستخرج منه هذه اسباب تعلمون قضية النفر الذين كانوا في سرية ونزلوا على حي من المشركين وقالوا اعطونا القرى. اضيف له حق القرة عند العرب قال انتم جاي من عند الصابئ هذا قالوا هذا اللي تقولوا عليه قال اروح ملكم شيء عندنا الناس مشركين ما يروا ضيفوا مسلمين قال طيب نحوا جانب وجلسوا صلت الله عقرب على سيد الحي دغته جم يجروا قال فيكم راقي نوع قال نعم أنا راقي قال تعال فإذا بسيد الحي ملدد قالوا هذا قال لا أبدا اعطونا جعلا حتى أرقيه لكم فارتشارطوه على قطيع من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فنشط من عقال فجاء بالغنم يسوقه قال له أصحابه ماذا فعل قال رقيته قال بأي شيء قال بالفاتحة قال كيف نأكل شيئا على قراءة الفاتحة اختلف خلي حتى نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم فسألوا فقال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقتسموها وضربوا لي معكم بسهم له حق ولا من جبلهم الفاتح من علمهم إياها لو أغل أخذ النصيبة كان له حق واجعلوا لي معكم بسهم يا هم إيش المولى سبحانه وتعالى اللي صار في العالم منعوا فيها لو واعطوهم شاة وحدة كد شبئتهم وكانوا مبسوطين ولهم عليهم المنة ولكن قالوا لا روحوا عنه يقول من جبل الله هذا الدويبة الصغيرة هل الصيد وينتزع منهم غصب عنهم كذلك النذر لا يأتي بخير يعني إذا كان الله يريد أن يشفي الولد هذا النذر حيخذه يرجع عن رأيه وش حاشا لله لكن كما قالوا يسخج به إيش من البخير فإذا وقع النذر وجب الوفاء يوفون بالنذر ويخافون يوم فابن عمر يقول من نذر انت وقع ندر ماذا يفعل ان كانت بدنه الله علي ندر ان ارسل هذه البدنة الى البيت والنذر بالبدنة ليس بشرط ان يكون الناذر حاجا ولا معتمر لا يمكنكم قاعد في بيته وله حاجة عند الله ونذر ان الله قضاها له ان يهدي بدنة الى البيت فقضاها الله له وما يقدر يسافر قال يا فلان انت راح الحج قال نعم معك هدي قال ما خذ هذه الناقه معك هديا للبيت يجوز ولا لا جاز ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم ساق هديه وهو جالس في المدينة فاذا كان النذر بهدي والهدي في اصطلاح الشرع ما كان للحرمين متعلقا بنسك فإذا كان هو جالس فالهدي لا يراق دمه إلا في مكة إن كان لعمره ففي مكة وإن كان في حج ففي منى على تفصيل في المكان سيأتي إن شاء الله اذا فرق ابن عمر بين الهدي وبين الجزور ماذا يفعل؟ يقلدها نعلين فإذا ما قلدها النعلين صارت متعلقة بالندر لا يملك أن يغيره إلى غيرها وتمضي في طريقها إلى مكة ويتعين نحرها في محلها أما إذا نذر جزورا إيش؟ من الإبل أو البقر يعني ناقه ولا جمل ولا بقرة لا تحتاج إلى تقليد ويذبحها حيث شاء معنى هذا من كان ارتبط بنذر وقال ان شفى الله لي مريضي او قضى لي حاجتي لا ما قالش انحر او اهدي لا اذبحن ناقه في المكان الفلاني عين مكانا قال ابن عمر ولو عين مكانا لذبح الجزور من الابل او البقر ويلحق بها والغنم لا يتعين عليه ان يذهب بذبحها في ذاك المكان ويذبحها حيث شاء من ارض الله ايش الفرق بينهم البدنه يتعين نحرها فين في مكه في البيت الحرام الجزور لا يتعين محلها ولو عينه لماذا هنا خطورة هذه القضية يقول العلماء إن البدن لها جهتان قربة لله إراقة الدم وحده وإطعام اللحم وحده ولذا لو أنه عليه هدي واشترى شاة مذبوحه او ناقة مذبوحة لا تجزئ لان البدنه يجب ان تكون حيه يريق دمها ويتصدق بلحمها ولكن اذا نذر اطعام جزور نذر اطعام بقر إن شاء وأطعم اللحم. وإن شاء ذبحها وأطعم اللحم وجدها مذبوحة أخذها وأطعم المساكين أطعم بقرة لحم ولا لا أطعم إذن النذر في الإطعام لا تعلق له بإراقة الدم أما الهدي فإراقة الدم جزء منه وعلى هذا إراقة الدم إذا كانت داخلة في نوع القربة كالنسك ليس له مكان يتقرب فيه بإراقة دم في العالم إلا في البيت الحرام فهمت هذه النقطة جماعة ولا لا يوجد مكان في العالم يتقرب إلى الله فيه بنقل البدنة أو بنقل الحيوان للذهاب اليه لتراق فيه الدماء الا في الحرم المكي فلو سقت بدنة من اي مكان في العالم لغير الحرم الشريف بمكة من اجل ان تجعلها قربة لا يجوز لك ذلك لو جئت ببدنة من الرياض الى المدينة ليكون نحرها في المدينة قربة هذا باطل لكن لو جئت بها لتتصدق بها على فقراء المدينة ما في مانع اذا فرق بين ايش يجب ان تفرقوا يا اخوان اراقه الدم من حيث هي تكون قربة لا مكان لها الا في مكة اما اطعام اللحم ففي اي مكان كان ولهذا من نذر ان ينحر جزورا ابلا او بقرا او غنما في مكان معين هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر ويذهب بالبدنة او بالبقرة لذاك المكان لينحرها فيه لا يقول الباجي النذر باطل وكلام ابن عمر يؤيد ذلك بأنه ينحرها حيث تيسر له وحيث شاء ولا يلتزم بذاك المكان يأتي عندنا حديث بوانة لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نذرت أن أنحرك ذائبا ببوانة فسأله صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد للجاهلية أكان فيها صنم يعبد قال لا قال أوفي بنذرك وانت تقولوا ما في هناك نادر لا ما شيء قالوا الوفاء بندرك من باب الجواز وليس من باب الإلزام بالوفاء بالندري كالإلزام بالهدي في مكة المكرمة وهذا ينقلنا إلى الحديث في تفاضل الأماكن وتفاضل الازمنه ونعلم جميعا بأن الأماكن من حيث هي رقعة من وجه الأرض لا فضل لها في ذاتها وفي تربتها والأزمنة جزء من دورة فلكية لا فضل لها من حيث الزمن ولكن تتفاضل بحسب ما تشهد من أحداث رمضان المبارك ترى في الصيف ترى في الشتاء ترى في الربيع ليس معينا ومحددا لكن اذا هو جزء من دوة زمنية ان عدة, الله، إن عدة شهر عند الله اثنى عشر شهر فهو واحد من اثناش ولكن لما شهد نزول القرآن بل ونزول الكتب السماوية كلها كما يقول ابن كثير فضل على غيره من هنا كان تفضيل رمضان لا للدوة الزمنية شروق وغروب وإهلال وهلال ولكن لما شهد من هذا الفضل العظيم وبقية الأزمنة ليلة القدر يوم عرفة يوم الجمعة وبين صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم في سجد له الملائكة أسكن الجنة نهبط إلى الأرض تيب عليه في تقوم الساعة هذه خصائص لم تكن في يوم الجمعة سواء كان صيفا او شتاء في العالم كله يوم الاثنين قال يوم ان ولدت فيه وعلي فيه انزل ووصل المدينة فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن ليوم اخر تلك الخصائص يوم الخميس سعرض فيه الاعمال على الله اذا تلك الازمنه تفاضلت بما شهدت من احداث هل لانسان ان يجعل لزمن خصيصة سوى ما جعلها الله لا وكذلك الاماكن اتفقوا على الاماكن الثلاثة التي جاءت في حديث شد الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى والغرض بهذا القربة الى الله اما شد الرحال للتجارة للزواج للنزهة للتعليم للاكتشاف لكذا هذه امور دنوية بكيفك فيها لكن للقربة لا وقد أجمعه على أن من نذر الصلاة في احد هذه المساجد عليه الوفاء بنذره في ذلك المكان أو أفضل منه يجزئ عنه فمثلا نذر أن يذهب ويصلي في بيت المقدس فتيسرت له المدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلى في مسجد رسول الله أجزأه عن بيت المقدس لأن الغرب الفضيلة والقربه وهنا أقرب وأفضل من ذاك فحصل المطلوب وزيادة إن نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له المسجد الحرام وصلى فيه أجزأه عن ذلك إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه عنه غيره لأنه ليس هناك ما هو أفضل منه وعلى هذا من نذر أن ينحر جزورا في مكان معين تعيين المكان لا يلزم الوفاء به لأن الغرب إطعام اللحم وإراقة الدم في ذاك المكان ليست لها خصيصة عند الله وليست من أنواع القرب يتقرب بها إلى الله في ذاك المكان لكن طعام اللحم طربة في أي مكان شيء وهكذا يفرق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين اصطلاح الشرع في البدنه وهي الهدي يهدى إلى بيت الله والجزور وهو المراد به إطعام اللحم فالبدل محلها إلى البيت العتيق والجزور في حي... أي حيث ما شئت وحيث ما تيسر لك وبالله تعالى التوفيق